ك يَسعى وَهُو يَخْش فَأَن تَعَه تَلَهَا كلَل إِها تَذكه كلَ إِها تَذك فمَنْ شَأَذَكَرَه فِي صَفُ فيِي كَروم مَفةٍ مطَهَرَ بأَيدِ سَفرَه كرَ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 صاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغلي لكل امرئ منهم يومئذ شان يغلي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ للها غبرا ووجوه يومئذ مسفره ضاحكه ضاحكه عليها غبره عليها غبره عليها غبره ترهقها قترف اولائك هم الكفره اولائك هم الكفره غبر ووجوه إذ للعلياء غضرا ترهقها فتره أولائك هم الكفرت الفجر